وخلق وخلق الإنسان من حين وأطل وأطل على المضعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي له التدع عليه الصلاة والسلام أما بعد حدة الفضل فأسأل الله العظيم جل جلاله بنور وجهه الذي أشرق له الظلمات وطلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن كما رأيناكم في هذا الزحام أن نراكم في الزحام على أبواب الجنان يا رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه بادئة كله وخير ما نبدأ به كلامنا ومجلسنا هو كلام رب جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الحفظان كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليبدأ الضرور هذه الكلمة من أعمال قلبك استشعر ليتزبروا ما قال لي يقرأوا ولا قال لي يسمعوا ولا قال لي ولا قال لي مع جمال الحفظ والتلاوة والتماء إلا أنه قال لك بعد لام التعليل ليتدبروا. ولاحظنا هنا شيء الوحيد اللي أثر الناس ما أعلم تتلع أصلا ولا أحدث ولا تشعر ولأجل هذا يحس بألم في حياته مع المشاكل يحس بصعوبات تواجهه في حياته إن أصابه مصيبة تأثر إن أصابه ألمته نعمة في ما يعرفه شو نشكر فهو عايش مع الآلام لأنه ما عرفش معنى ليتدبروا ليتدبروا آياتي ليتدبروا اتقوا ان من وان انذكروا من أولى لقد انزلنا كتابا هذا الكتاب كتابا في ذكركم يعني في شرفكم الا ذلال فانتم وان انه لاذكرن ايها محمد بابي عمي علي ولي قامك انا اياتي اياتي ولي قامك وانسان مثال الان كم واحد جاء وترك وراء منظرات كأس العالم كم واحد مده يحضر منظرات كأس العالم ويعلم انها بتفوت عليها الساعة وجاء هنا ماذا يريد؟ هذا مكتوب في القرآن جلستك الان وفركت لي امير الدنيا وحضورت لهالامر حتى يذكرك رب العالمين عنده مذكور في القرآن وين؟ وصف بنفسك شوف نفس تبغى وصف بنفسك أن الذين يدعون ربهم ما يدعون أحد إلا من وفى السماء بالأعمال الحسنة الا الذي يملك تعالتنا جميعا في الدنيا والآخرة ما ندعو غيره احنا جميعا ندعون الله عزوجل جميعا أخذنا نفسا كما الذين دون رد بالهجات ولا شيء ماذا يريدون؟ يريد لعبنا او تدعيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تفع من أمثلنا قلب الله ذكرنا ترجى <تصفيق> كلا يوحد مننا يوم جاي قال الله يا أخي تعال بتفوتك لآلم برات كاسر عالم ما عاد بترى المخالة لا حق عليها لكن كاسر العالم ما تلحق عليه الله قال حتى ما يكون عندك اي قوية ما هي جواب جاء الله عز وجل. ولا وَلَا تِكُنَّا نَوْسَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذُكِّرِنْهَا أَتَّدَانَوَا قَرَعَهُ دَيْشُهُمْ بَرَقْرَقْرَهُ وطارك امر كان منكر رب العالمين الكلام وَتَانَ عَمْرٍّا فُرُطَانٍ بعد ما قال؟ عطاك انت رجيتك بني بلاش انت جيو تطلع غير طب العالم الان تلقاه عند المقاهي بطايع انباراته بيطلع بيطلع, بيطلع ويث نظر الله عز جيل شيء انت نظر الله شيء آخر من هو الله عز جل اللي افرن بتكون انت نظره شيء آخر واللي انت آثرت محابة على على محاب لشتك وشهوات لشتك من هو هو اللي يجر ويسعدك فوق الأرض ويسعدك تحت الأرض ويسعدك في الخمسين ألف سنة يوم العرض ويسعدك في جنة المأوى ملايين السنين لو قال الآن إني واضيت عنك وأولد بن رحمة الله في السالكين أتر أن الله سبحانه وتعالى يقول من آترني على ثواي آترته على من ثواه شوف الكلمة وقالت ما أهلتون لن تبلغ معانيها من آثرني على منتواه آثرته على منتواه يعني إذا رفع الناس دعائهم قالوا يا رب إذا الله عاد تدعو يعطيك غير الناس يؤثرك لو عطى الناس بيعطيك أنت أكثر لو حرم الناس ما يحرمك أنت لو جاءت مصيبة أنت لو جاءت مصيبة أنت أي أمر يكون يأثر الله عز وجل سواء كيف نعيش مع القرآن كيف نحس بطعم الحياة مع القرآن وأنت ماشي في شارع فمفجأة طالع من بيتكم تشوف اشجرة هذها الريح ثم ورقة تسقط من اشجرة وتنظر ثم يذكرك كتاب الله سبحانه وتعالى اللي في قلبك وفي صدرك وعنده مفاتحاً زيك لا يعلم ما إلاه ويعلم ما في بر والده بقى نتشوف الشباب تسقط وما وتحس بعضا مثل الله عز وجل وأنه معك في كل مكان يعلم من هذه الجاولة وهذا الورقة اللي سقطت ثم أنت ماشي في الطريق وتشوف حادث وأناس متقطعين وأطفال يندفون. ثم تذكر قول الله عز وجل إن فضله كان عليك كبيرا في عيارة فاتون شيء الموارك من شيء النفسك الام ما في شيء في الارتك نافيه شيء والثانما تفاجأ ان احد غرف عليه فاللوان تتعصب عليه و تتكلم تفاجأ ان هالآيات قاعدة ان تخذك حياة ستتدروجي هو حذك صح و تجد الله ان تتكلم عنه ان الآية الله عز وجل والكاضين الغلم والعثين عن الناس اشمكوا فارغ ما اي شيء فلاش والكاضين الغلم والعثين عن الناس والله اشمع <تصفيق> بعد والله إش والله <تصفيق> اولا من هو الله كل نفس يدخل عليك الان الفضل من الله سبحانه وتعالى كل نفس يخرج منك الان والله لا يعيد لك الا الله سبحانه وتعالى اي قلب ينضغ في باتكم ما عمضب ولا حركها إلا الله عز وجل أي أقدام تعمل أحد تحبك ما حركها إلا الله عز وجل أي لفت وطورت عين راهت منها وانصار هي من فضل الله كنت أسمع أني لو أنا سامعتها لحدني ومشيت ولا كان ولا يعثرت عليه الله إيش بيعطيني كنت أفاجأ والله والله والله محب المسين قلت قلت قلت الله عزيزي أنا تسدين عني ينفر الله ونأكل ينزلت هالآية وبطر معصب وضع تكلم عنه وعلى أطرف عليه يقول في قلت عائشة وبالله أنا يقول واحد يقول لا أخذك لذاني بذكر خاف قال والله لا أعطيه بعد اليوم يوم ومجت الآية حركت وذكر قال الله يقول لأ لا تحبون أن يغشر الله لكم أنا موقف درجة رب العالمين وبيذكرني في هالآية بلا محب أن يغفر الله لنا وقال والله لا أعطيه حتى لما كنت أعطيه شوف القرآن كيف يحرك إحنا نبغى نطلع اليوم والقرآن يحركنا عندك أمر هاي من عندك امر تبغى في الدنيا عندك امر تبغى في الاخرة عندك اولاد خالف عليهم عندك اي امر باذن الله بالحل اهلهم من كتاب الله جل في الامر وشوف او اقول لكم كيف قبل عشرة اوليان بذبت كنت في جدة وكان معي احد الاخوة من مكتب الحمراء معروف مكتب الحمراء في جدة اللي ادعوه يالشاد تابعوا عزارة شئونة لانية يقول لي هذا الاخر يقول كنت داخل في المكتب وعندي يعني ساعة فاضي فيها يقول عندنا في قاعة المحاضرات واحد أمريكي جاعد يلقي مخاضرة يا دماعة إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى يستر هذه هذا المقطع أشر دقائق كله في فيديو جاء الرجل هذا الأمريكي جاء يلقي مخاضرة على مجموعة من الناس يقول أنا ما عندي شيء في حضر ويتكلم باللغة العربية ويصحى يقول اول ما اظهرت ودعنا في هالغروفة الصغيرة جلسنا يقول بدأ يعرض على الشاشة مع الكمبيوتر حقه يقول عرض يقلقها طالع كان عرض يعني ممن يقول عرض صور ثلاث صور فقط بعض الشاشة فيها ثلاث صور صورته هو عام ١٩٩٨ وهو وكان في امريكا فيه صورته وهو ماسك نقود السيارة وصورة سيارة وصورة وجهة يقول صورة تحتها صورة وجهة من الجمع الصورة الثالثة صورة لوحة الثيارة يجب تكتبع العشارة تحت الثلاث صور مكتوب فيه خطاب استدعاء من الشرطة ومكتوب في الصور كل صورة مكتوب فيها الساعة كم والبديوزة كم والثاني رقم كم وتاريخ اليوم يقول خولنا هذي وقلت وش تتسخيط اللي وش خلاني احضر اصلا انا هاللي قاعد يرغم اشياء صارت معه في امريكا يعني انا اش دخلني فيه اذا كان قاطع اشارة يقول فأشر على الصور هذي قال غادي الصور انا وانا ادفع الاشارة عام 98 يقول كل ما نظرت اليها بالتانية وبالدقيقة وبشر نثبتين عليه القضية إثباث ولا أبزع أنكر وصور وجهي فيها وصور سيارتي وبالدقيقة وبالثاني أو تحت خطاب الادعاء يقول كل ما ذكرت هذا الموقف كل ما ذهبت وفجدت الله عز وجل وافتغفرت الله سبحانه وطلبته وسألته أن يغفر لي للعودي إذا كان ذلك بشر سجوا عليه مرة واحدة وهم ما يعرفونش في نفسه ما أدع ولا وعندوا في يكون تذكر تذكرت قول الله عز وجل ونضع الموازين للقفة لعلم القوام ولا تذلم نقفش الله وإن كان شو كان وَإِنْ كان مُسْقَالَ خَبَّنْتْ لِي مِنْ خَرْضًا يوم الأحد الساعة شكت وخمسة وعشرين دقيقة وثلاثة وعشرين ثانية نطق نتانس بما يخذب الله عز وجل سجلت شهد عليك الملايكة وسجلت وفيه خطاب اتباع ذا هنا وَإِنْ كان مُسْقَالَ خَبَّنْتْ فاردل اتينا فيا قل اقرا الكلمه اللي قلتها افنا ديننا فان ديننا خاسئين واتركنا ننصر الله فمن يعمل نفس قال ذره قليل خير من يارب يعمل من قال ذره شر يقول فعلمت يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر سبعين الى 100 مرة في المجلس لان الدعوة ثواني والدعوة تسجيل والدعوه انفجول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل يقول كل ما تصوري دي رحت أستغفر رب العالمين والله رب ان تغفر لي بأني علمت إمكان البشر أعطوا أني قاطع إشارة سجرها عليه وما قدرت أنكر فهالجنز بيشهز علي وهالألفا تشهز علي لو عشت مع القرآن بتكون مكلنة عجبا تغتاب صعدة طلعها والله فضق منجربها إذا عشت مع القرآن خطوة كل كنت عليها لن تكون من توقعها عندك قضية خالف منها الآن فكر فكر أقضي في موضوع خاصة منه في المستقبل في ناس محددينك مثلا أو أحد ممكن يقصلك من دوامك أو ممكن يغير عليك ممكن ما يعطيك ممكن يحرمك فكر فكرت أي قضية الآن وسأقول لك لو عشت مع القرآن أقسم بالله ما بل لا إله غيره ان ما يؤثر فيك مؤثر في الدنيا لكيها لأنك بتقرأ نير حصلك بأناس وأحسوا نفس المشاعر اللي عندك لكن تصلف بصرفات الله سبحانه وتعالى جعل مع كل المخاطر اللي حولهم وكل الظروف اللي حولهم ضدهم بصعدة ضدهم وكل الأمور المخيفة تجاههم ومع ذلك علمك رب العالمين كيف انه ما أصابهم شيء وقال لك إذا كذلك تذيني تذيني كيف خذ أصعب أس ظروف الدنيا عندك يقول الله عز وجل إذا كنت تتحرك قليل عندك رجل أو أمرأة كبيرة عندك عقو في الطرفين ضرب لك مثل في طفل رضيع يقول الله عز وجل هالأم ما خافت الآن أم هاتني خافوا علينا وانكبار هذه أم خافت على رضيع ما خاضت عليه من موضوع الحرارة ولا التهاب لا خاضت عليه عن نجيب تعراسة ممكن في أي لحظة يطرق باب وقتعراسة يا جماعة طبعا عرفوا ما كنا نعرف القصة لكن هل عشنا معها وطبقناها على واقعنا والله في حياتك تغيرت تلقى الخوف اللي عندك تغير تلقى أصلا ربطك للأشياء والأشياء اللي كانت لك أمراض نفسية وتعب وإحباط وخوف وهلا تلقاها راحت و أن بالمبنك. هذا الرضيع الله ما أعرض قصتها عشان نقرأها ونعرفها وبس لا عشان نستفيد منها الرضيع هذا كانت أمة أخوة حالة رعب وأعظم حالة هلع في الدنيا في ثلث أمة وهو منها من ذيها نقول الله اذ اوحينا الى امك ويبعش كتقم هماني افهم القبيل مو مات عليه السلام لكن الان لو كان القبيل الموسى عليه السلام كان مانجل القرآن بها الطريقة القرآن جاء انا نأني اذنب ذكرى وانا له لهذا اللي ليش في ذلك لذكرى بذنب لمن كان له قلب اني بيتكثير أو أن قد تنعه سديس إِنَّ فِي ذَلُكَنَ آغِيَهِ وَمَا كَانَ أَسْفَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ أَسْفَرُهُمْ ما يقل القرآن؟ قال الله عز وجل عن هذا القرآن وإنه لذكر لك قال لي يتدبروا آياته والله لو عشت معه ما أتي عندك الله يقول إذ أوحينا إلى أمك ما يحعى أن أرضعي. شوف سبحاننا انا أعظمها. شوف القدرة والجبروت والملك المطلق يقولها ارضعي تي خايفة يا رب ارضعي واذا زاد من شوف الخوف عندك وبدأت مائة عشرين اثنانين من الخوف عليه وكل شيء الكفتين عليه خايفة قال اذا غفتي عليه فانقذت اليم خذت اليمدرس شوف العظم هو القدرة ابني عنده نقول اذا اخذت عليه وزيه خبيه اخفيه عن ايوان الناس الله عز وجل اقوذ لها الوقه فاذا اخذت عليه فاقذفيني في التابوت شوف كلمة اقذفين قوية بعضا ما قضيه في التابوت يا لازم اعزوجو ما رقيقة يعني لو تلبها من متر مات اقذفيني في التابوت عد معي تقليفية في اليمن. ما زال في السلمة قوليه. اقليفية اقليفية. اقليفية في اليمن. فلنلقيه اليمن بالساحل. ما قال يأخذه اليمن الى التاحل. قال فلنلقيه اليمن. قال الاموال تضرب وتزعب بها التابوت. حتى يصل لضفة الثانية. وقف عند اي بحر شوفان لضفة الثانية فيه. تقليفية في التابوت. تسمع الان على ذبة. وعلى ارميه. فاقضي فيه بالتابوت فليلته اللي فاقضي فيه باليم فليلته في اليم بالساحل وين بروح يا رب أنا أبغاه وخايف عليه عزبك وأرميه شوف الملك المطلق البحر له جلاله والأرض له وكل ما في الكون من متحرك ولا من فاكل إلا بأمر الله عز وجل أبغى النفسي هذا تصير عنده عندك يأخذه عدو لي وعدو الله أكثر واحد حاسب عليه وأكثر واحد يبغى يضره وأكثر واحد يبغى يشفي عليه أنا شاهد الدمع تنزف من علقة ألا دقلت بيته شاهدت هو سبحانك شم جلالك وإذا يقدر تسوي شيء ما كتبت فليفعل أربع أمور إن واحد منها كثير أنها فتقدرتها صح لكن الله قال لها كلمة وليت بدخل في قلبي قلبك أعطاها وعد واحد إِنَّا ما... لو عرفنا وسمعنا إِنَّا كان تغلّرت أصنع طريق الحياة لنا إِنَّا رَاَدُّوا يدخل عند بالعور اللي دولها ويدخل البيتها ويقول له الله أجل ما أرجع لكم سبحانه لأني العظيم لو كانت علاقتك معه صح وكنت مطلن. الذي يسبق وعده من يخوفه في الدنيا إِنَّا وَاَدِّيْنَيْكِ بعد هالمخاطب كله بخلي يرجع ويبقوا البيت رجع ما رجع رجع يا جماعة ولا ما رجع فرجعنا إلا أمك في الثانية فرجعناك كي تقى الله إنها ولا تحذن ولتعلم أن وعد الله حق في خطر على وديك أكثر من هذا ماتي إلا أن صلح علاقتك مع رب العالمين وتأكد أن الله سبحانه وتعالى مهما كانت الضروب ومهما دخل عندك العناية ومهما رأيت الأجهزة عليه أن رب العالمين إذا صحت علاقتك معه بلوك في النهاية تتبع معي الخطوات وأقولي تطلع من أي قضية وأي مشكلة في الدنيا شوف الله عزيزي لك إمانة أقوام الدولة كلها بالضبط وقال الكلمات وعامل بها تقدر تسويها كم خطوة تصوها مشي تشتري الفبا عاليني <تصفيق> وَمَا لَنَا إِنَّا نَتَوَكَّنَا اللَّهِ ضرور صعبه عندك جمع كاملا وحسه بقلبك وعيقل وَمَا لَنَا إِنَّا نَتَوَكَّنَا اللَّهِ وَقَدَدَنَا سُجُّنَنَا عندنا نصحك يقول انك اي اتوكت على ما يخيبك وما اي توكت على توحسبك Oh <laughs> فأكد على الله وقد أدانا شبهنا ولنصبرن على ما أبيتمونا لا تخيرون أن ضغطكم بيخليني أتنازل عن ديني أن ضغطك مثلا بيخليني والله والله ضغط الحياة وأمني محتاج فلوس وما لقيت ربا أبا لا ولا ولنصبرن على ما أبيتمونا والله تكالبت عليه أمور شو لي بنت ولا ولد ولا أخ ولا أخت ولا أم ثم تكالبت عنه الظنوف أقول لنا معنا نتوكي على الله يعرض عليه فك السحر بالسحر أروح لكافر مشرك وأعين على الكفة وعلى عبادة في غير الله. لا وأنت لا ولنصبرن على ما عليتمونا اللهم أذك عن قضية يقول سبحانه وعلى الله هذرك ولي ولك أختي رعنا الله أنت المتعد كان المتعد من... <تصفيق> بعدها عطاق واقع حصل لأناس مثل مثلك وعاشوا ظروف وكانت الظروف اللي خارجي الخارجي اللي خارجية الخارجية كلها صعبة وكلها ضدهم شوف شقال الله عزد وليل يسا نحس في الآيات والله يجماع ليقلا بس يقولوا الله بس نحن تعالى بعد مرعية مباشرة وقال النَّذِينَ كُفَرٌ وَنُرْفُلُونَ دولة كاملة ضدنا يعدوا عن أفاضح لَنُخْرِجُنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا بسكين بسكين بسكين أرضنا وبنطنعكم منها هذا الخيار من أول توقف معنية جماعة أحيانا يقول لك والله عندك خيار وخيار تاني بس أخطر في واحد من الخيارات فيه تنازل في الدين لا نخن جنن كل ارضنا لا ف يعني يترك يطلعوهم من اهلهم من اولادهم والواحد بان لنا دوت في مثل هنا ما يلقى مكان تنجه في خيار ثاني في خيار ثاني مش خيار ثاني او منين فيها ان فينا فيها خيار ثالث لا شكو الدروب كل باقت عليكم الدولية كلها قالوا الآن عندكم خيارين اختاروا الآن تطلعون ونطلعكم ما تلقون لكم مأوى أو أنكم ترجعون دينها طيب ما يصلح نقعد معكم مثل دونين لا أي خيار بنكسل يا جماعة أي خيار بنكسل بقارئ الأول من الثاني لكنهم قالوا الله احترين علينا اضغطوا علينا ونسويوا يتبغون ما لنا أردنا نتوكل على الله ولا نتوكل عليه ونصبع على ما يتمونا وإن تعثر قال الله عز وجل وقال الذين كفروا ورسلهم لنقل من أرضنا أولفعوا جنكم من ملتنا ولا واحد من خيارين مع معا عندهم اللي قدر خيار هذا كل الكفار ضدها نجموعة وقالوا ما في عندكم له خيارين ولا واحد فار ما خيارين ليش الله يعلمك انه ولا خي... ولا واحد من الا الله عشان لا تهتم ايش يقول البشر اذا كنت صادق مع الله عز وجل لا تهتم ايش يذاك البشر اذا كنت ماشي على طريقه الله سبحانه وتعالى وما هادى الله سبحانه وتعالى يكون الله خير صالح وقال ان الذين كفروا برسولنا مخرجا منكم يارضنا عونه في نسيتنا في الخامس فاوخا الى سبحان فاوخا فينا الخيار دي صح يعني يمكن الظالمين اللي, اللي الخيارات هذه ابهلكم كلهم سبحانه ولا نُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضِ يقول ماذا قال الأرض من هم أفضل الأرض من الله من يشاء وَلَا نُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ عَنْ بَعْدِينَ ذَلِكِ يمين يعلمك القرآن وين تروح كيف أن تكون الوالدين كيف أن تكون الماجين قال ذلك لمن خاف مقامي ليه خاف الفقر راح يتعرض للمعاصر الله أعجل خاف ماض راح يروح الفاحر ذلك لمن خاص مقامي وخاص عيني وفق التحيطة في جبار يمين ورائي جميل ويشق المأترس هل هذا اللي يسقى الناس ضيد وراءه جهنم ويقبل مقام حي هذا اللي كان توي يقول ايه بسوي بسوي وعندكم خيارين نعم لأن الله هو القوي العظيم فأنت إذا كنت مع القوي سبحانه تكون قوي أغرب من هذا الموقف وأعجب منه قول الله عز وجل أخواني أسأل الله أن يقدمكم في جناة النعيم لا تقدموا قليلا أسأل الله أن يقدمكم من عندك عشان اخواننا هنا فاقفين صلى الله ايها على من ما تشبعين فيه بحالك انساهم شيء علاقة مع رب العالمين وانا يقول لكي اخرين يا الله انتي رب العالمين العالم كلها تتكلم خلي العالم كلها تقول خلي العالم كلها تحدث قال سبحانه وما كان جواب قيمهم إلا أن مش أعلمنا هل قبيعة الله في هذا عليك ليش أعلمت للغروف اللي كانوا عايشين فيها أجل تفتفوت وما كان جواب قيمهم إلا أن قالوا إِلَّا أَنْ كَانِكُتُمِنْهُ اول خيار اطلوب وإبراهيم واغب السلام منع معناها أتي حواشي او الخيار تاني الله أفعد أول او شبكو حرقوا كده بالشد حرقوا أقولك إحدى غير ما أقولك حرقة ألوحركم تكمل الآن إذا أكملت الآية وما تغير زي مقصد وما عندك مشكلة الآن حطوا خيارهم قالوا ما عندنا يا ابنة تركيب اللي حرقت شبس ثم حطاك رب العالمين خيار اللي هو بيكون وهو القرار اللي بتطبق ولا يطبق غير أمر الله عز وجل ولا يحص شيء في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى واعلم أنت الأمة لو يستمعوا على أن يضروك بشيء يقلب نحرق بنقتلك أي أمر لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال الله عز وجل <سؤال> هل قتل هل حرق؟ لا لماذا؟ فأنزم الله لا. فأنزم الله من النار زائت من الآيات يتخاف إذراني عليه السلام ربنا رب العدد لا تستيعوه مع الحلق واحد نغرب دي عائلتين صلى الله حدث اصبحنا كلنا لاحظ كل المخاطر اللي جتها فما يهمك ايش الظروف ما نكته النار ولا غير ابراهيم وعاش طرد من من بيت من مكانه ومن قريته وعرضوه للقتل وعرضوه للحرق وعرضوه لكل المشاكل وطردوه حتى يفتقر صار من اغلى الناس ومن اكثر الناس ويدعو الناس الجهاد يعجل الحمل وصار احسن واحد وصار عنده ذريه احسن ذريه وماث هو عزيز كريم يعني لا في الركع كما الحضره بكمال النهايات لا بنقص البدايات موسى عليه السلام طرد طلب مناسب الأخير اشتار له طلب وقاوصه بنصويره وجاهد شعره وسعر روحي الناس واسترهبوهم وجاهد السهنة عظيم اشتار موسى رجع وصار هو القائد صح صح محمد عليه السلام يطلع ويقعد في غار ثم رجع وهو العزيز يقف على الصفار وكلهم نكسين رؤوسهم اللي طردوا موظر ايش فو الله عزيز لهم والعاقبان من يتقون فأنت فيك سفرين والله تكون العاقبة لك وفي النهاية ما مساء من حولك أنت منها طالع منها ما يكون عندك شيء جاء هود عليه السلام وهذا من أعجب القبص والله اللي معه في قراء من أعجب ما تتصور لو عشت مع القبص طب عزيز عليه السلام لما جاء هل الأ... الأعزاء الدين هل أعزاء الدين كانوا يتكررون حتى هذا الزمان وحد من هو من اقتمع بأمر الله عز وجل عنه كذب مجهود عليه السلام يقول لنا عواتف التفاه ويقول الله إن نقول إلا اعتقاد بعض آل هاتنا بسوء متى ما ما عندك الله لا ولا تعرف شيء ولا تفهم شيء وهذا المعقدين وهذول وهذول وهذا وذي قال قال شيء من غود يقول إن يقول إن لا ترى بعض آلياتنا بسوء انت عندك مشكلة آليات من عيال المخ جال الله من غود عليهم السلام شو تملكين؟ وكلهم من خبراء من, من آلياتكم أصلاً أنتم كعبيرين يعبدون من دين الله. فتيدوني جميعا شو تحدي هو واحد هو قدامه دولة كاملة فتيدوني جميعا فلما لا تنبيوني وذلات خليلين بكرة الان اذا تقدر تضرني ما تقدر اذا تقدرني تشيء ما اكتب الله الان تقدم فتيدوني تحدي وبشبه اقوام الله وطفهم فاتمع قال الله عنهم يقول عنهم الله عز وجل واذا بطشتم واذا بطشتم بطشتم جبارين تقرون اذا بطش بطش يقول الله عنهم وتنفتوا من الجبال لا تسمع كم من التنفتون بيده ينحى الجبل ايش هذا اليد وايش القوة اللي عندهم اي قوة واي جدرات عندهم لا تخيل انحى الجبل يقول الله عنهم <تصفيق> وتنفتون من البال بيوتاً فارمين يقول عنهم من قوة أفضل يبكونين ينريع يعني بكل جبل آه يعني قصر بعبان كون يعني تخلي الطفل عنده حسنة رمال قاعد صلحت يحبه قالون يعبثون يجي عند الجبل وبيجيه يصلح له يصلون للوقع خليه الوجه هذا متنحك الجبل ما خاف هو دم صدره او تنحك وجهه اشياء الله عبدك تكيداني جميعا فلما تنذرون ايش القوه اللي عندك ايش السلاح اللي معك هذا السلاح اللي معه ممكن كن معك ممكن يكون معك الان انفضح مع الله واسمع القرآن الحالة النفسية اللي عاشها هود ممكن تعيشها وما تخاف من الدنيا جا وقت تنظيفتك جا وقت يصير لك ولدك يا جماعة إذا نفسي لهذه والله العظيم جبرت القرآن بتعشبه قال الله عز وجل تكيبني جميعا فيما لا تنذرين اشتر مم... مم... مم... مم... مم... يقول ما من دابة إلا هو آخر بنافيتها إيش سوى الله عز وجل ما لف عن في قومهم حملهم بالريح ودك دك نواصيهم حتى كانوا كأجاز نخ من خاوية من انتصر في النهاية يعني التهديدات والضغوطات قد لا تضرك بشيء إذا كان عندك قلب يعرف هذا الكتاب ضيعت ويعلم يعلم المورض أرضاء جل جلاله. الحقيقة تكون فيتك ما فيها حزن الموعيد والحز اللي على عياتنا فيها يقول عش مع القرآن حبيبي حان تطبق ما فيه إذا نمرت تذكرت خير الله عز وجل قل من مؤمنين غد أبثار من وخرت وجهك أعلم أن جد رساد عند الله عز وجل وأعلم أنك بدأت تعطو أول خطوات إذا كنت أختي الغالب يتكلم في تذكرت. فمتذكرت أنا أخذ أخذكم أن يأقرض لكم أخي موتا فمترجعت الكلمة أعلم أنها بدأ الخطوات التي تطل فيها من نفسية بتعيش في البطريقة لأن كانك الظروف غيرك تذكر ما شايل منه شايل من من ذي عيني فاطلان ما يبغى يشوف البعدن وبيقطع عمقة أو يؤذى أو يشدد جلد بالسيف وهو ما يشوفهم فقال يا رسول الله لو أن أحدهم ما قالوا أحد طال في غار يقول لو أن أحدهم بس ناظر من أعلى بس ناظر ليه قدميه كان شاف رجل رجل يا رسول الله وطلع من الغار وقطع عنه قدام الناس. فهموا فيها اللي عند النبي عليها فصل. هنا الغار محجوب. هنا ما عم فيه. هو ما قال: الله ينقل لك محمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمّه عليه الصلاة. إلَّا كُلُّ الْمُصَاحِبِ إلَّا كُلُّ الْمُصَاحِبِ لا تَحْزَنْ في اسم المعمة وفي وصل خوف وخف وصل هلا ما تحزن يقول لي معك لا تخاف ولا تكدرك ما تحزن ماذا؟ ماذا تحزين لا؟ نعرف ناس لا ما تحزن إن الله مالا إن الله مقيم فهم القران لبعض آيات الكلام ان الله لا يخفى عليه شيء في اقل ولا في السماء ليس غاب فالنبي يشير للسرحام كيف ينشا لا اله الا اله العزيز الحكيم لكن طيب هذا اللي قريبين مرة والوقت طيب وما امرنا عاش من الاعتنم مع القرآن عرف انها الله افرع منهم وامر الله افرع منهم وما امرنا الا واحدة يقول ما قلنا شيء مرتين يعني لو جاء هذا بيقتنى باعتنم يأمر الله اليد تنشل تنشل ما يقولها مرتين ولا يعيد عليها وما أمرنا إلا واحدا فرأتا كلمت بالبسط هل فرأتا فأنا من دعسنا يقينا قل لن يسمي بنا إلا ما كسب الله لنا تنسى ما يشبري أنا الله اللي بيقدر الأمور وأعرف كيف أوصلنا سبحانه وتعالى اعرف كيف اليوم انا اترك ممكن لاجل اعرف كيف اليوم اغير عبايا عندي كانت ما اترضي الله عز وجل وكان كله مرت عند يسطرعوني ومخطرة ولا ناعمة ولا رقيقة ولا على الكتب واقدر اغيرها لله عز وجل واذا اصابني اياما وقل يا رب والله ما تركتها لاجلك وفرج عني ماها نزيل. عدده اليوم عندي بلدفات في جوالي والله اطلع الجوال بعد ما اطلع وانسح كلها لمن؟ من الله جل جلاله لمن اللي من من؟ قال خفت من رب العالمين وارضه رحمته عشان الى من الايام اذكرها الوهم واقول يا رب والله ما غيرتها عشان احد كان يشوفني الا لاجلك ما كان يدوني صلي الفجر الان ركب ساعة وقال يا رب جلال احنا نحتاجها رسيط اكثر العالم مصيدة فاضي يدعو ولا يسجّأ ولا يسجّأ ولا يروح يصر ما عن بطاقه ما فيها إلا 500 ريال يدخل بخمس 500 ما يبغى خمسة وثلاث مائة لأن ما زرتيه وعن رب العالم ما زرتيه وما أكله حرام يمد ذهنه السماء يا رب يا رب والله منعيش يا جماعة يا رب يا رب يا رب وما أكله حرام تاريخ سيء ما ترى شيء لأجل الله عز وجل ولا تركت شيء لأجل الله كل شيء تبغاه تسويه تبعث المنطلون سبب الكافرات جاءت يلا ما أحد يمعها فإيش رصيد إيش الأشياء اللي يتذكرها تركنا ناجي عشان نعيش النفسية هان يعني هذا الخبر اليوم تركت كافر العالم وجيت وحضرته ظلك إن الله عزيز لو قلت يا رب الله كريم الجماعة والله العظيم وجره بنفسه فعلا إنه عظيم تعمل شيء قليل لأجل الله ثم تعرف كيف يرده سبحانه وتعالى كيف هذا في مشاكلنا اليومية وظلمنا اللي جاعدة تصير وخوطنا من الظروف الخارجية والله القرآن يحلها طيب أمران أنا بأقول لك قصة حاطرت في مركز أمير الطالي أمراضي جلاحة القلب حضرها واحد اتشاري ما زال زالت العناعي إلى الآن دكتور أحمد شوقي موجود؟ وحضرها أمير طائز قلب دكتور فاجدي هذه المريضة عندنا اسمها ثلو امرها 42 ثلاث حت تعرف اشه عن سهل احبك ان نقول القرآن ولا تقول الواحد لو انزلنا هذا القرآن مباشرة يكمل لك الآية على جبل طيب انت مقتنع انه ممكن يحذر جبل؟ اجل والله يا اخي حذرك مريض. هاي دخلت عملية ثمامات ثلاث ثمامات اطلعت من العملية لا تسمع لا تشوف لا ترى لا تتحرك لا ولا اي شي وقعت على جهاز التنفس قعت فترة مثها بهالحالة 9 ساة اشهر مر على جهاز التنفس شوي تبدأ امورها ينظر عن الجهاز شوي ثم بعدها جهاز التهاب يهبط عندها الضغط ما بجي حالة مرضية ولا التهاب الاصابع ما بجي عندها عضو لو تأثر والله داخلها ما كان عندها الجو بس والله يوميا غسل كلام يوميا غسل بريضما متواصل ما معدل كله تشتغل والتنفس فتح لها فتحة هنا في الحنجرة عشان تنفس معها أبل الأكل كان في بداية مع الأمث في غريقية تعالج تبغطي بطع الأهل وطعها في المستشفى الغذاء بداية مع الأمث ومفتح لها فتحة في البطن عشان يروح الغذاء على شكل ثعل على طول في الظهر وعلى مرحل خمس أشعة مقطعية كل الأشعة المقطعية تقول أنها ميتة دماغيا كل الأشعة المقطعية ميتة دماغيا موت انحاء كيمي كلها موت دماغيا تخطيط المخ خط ناتي ولا نشاط لخلايا المخ كل الخلايا وقفت عن العمل تسعة شهور سبحان تسعة شهور ولد فعل عمل جاء ولدها عمره 20 تقريباً جال الله الحين نشوف سؤاله جاء الحين أمي ما قدمت لنا ولا تكلمنا اليوم ما قيام السؤال رجل مكلوم وهذه أمي يا جماعة أحد من خطأ في الدنيا إلى إلى قلبه والله من أخطر قام رجليها أحببها قبل أقدامها قلت له ليش؟ من نزلت لها من كلمت في القيامة؟ جاء كلهم غنون جاء كلهم وانفرقوا خلايا عقولهم الله. خلايا المخ عندهم وبنحركها جاء الله وتقولي حرك خلاياك جاء الله وتقولي ودفه ويناب جاء الله عجل قلت يا أخي إذا لا تسمع إلا الله عز جل إذا لك الله عز خلاص هنا ودف إذا قالك الله عز جل, جل. اجعلني في الانتهاب أو وجعات أما ما دماع لا هي فهنا يأتي اسم الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول أما يبدأ الخلف نمنعطها أول مرة خلاه قال الله قلت الله يقول أما وإذا وقف بأخطاء البشر قال ثم ثم يعيده في الساعة سنتين في الليل ادخل أحد الأخوة الجلس يقرأ عليها كان هم مرضون بطائن أصف الله إسلامية مصر المين الجلس يقرأ قرأ آيات إعادة الله عزيز الخلق بعد نفسه مو بعد مرضين بعد موتين شوف اقتنع رجل إن اذا كان الله عزين يعني انا ما اعطيك انا مسلف واحد خمسة مليار وتبغى انت الف ريال مني تقتل عني اقدر اعطيك انا مسلف واحد خمسة مليار بالله المثل الاعلى عشان تجلو عزين انا باعش في المرضى قال يخي الموتى فبدأ يقرأ آيات الخلق ألم تا إلى الذي نفرج من دياري كم واحد؟ مريض؟ مريضين ثلاثة أربعة خمسة عثلاء وَمُّ الْأُنِيُّهُ حَذَا وَيْمَنُّهُ مرحباً مرحباً هاتين موتون فقال لي الله ميته. أعين مع تشوف ألم مع تفنى إزيان مع التحرك أيتم مع التمتق لو وقفت وقفت